باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ببركة وصلوات ابينا الطاهر القديس البابا الانبى شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية يسعدنا من مكتبة كيرلو بشبرى عن العزراء القديسة الطاهرة مريم في سلسلة صدق ولا بد ان تصدق تسمحني الست العدرة ان كنت هتكلم انا غير المستحق الخاطي ان اتكلم عن طهر الاطهار ونول الاروار والسمى الجزدانية في رحلتها الى ارض مصر وبالتحديد في منطقة تل بيستة تل بيستة كانوا بيقدسوا القطط وجت بيستة جت منها بيستة وكان هناك لما دخلت العائلة المقدسة انهارت التماثيل لكي تتم النبوة هو الرب قادم الى مصر فياسوب قلب مصر في داخلها وترتجف اوسان مصر يا احبائي حدث رعب فالست العدرة كان الطفل الالهي جعان وعايزة تردعه وبدأ يحسن نوع من المطاردة وبدأ النهار يميل كتعبير الكتاب ومش لقيا مكان الا انها قبل الليل ميليل لقت واحد اسمه كلوم عم كلوم ده كان راجل طيب وفي قلبه رحمة ومحبة بص لقى راجل عجوز ومعاه صبية وشايلة عيل بيرضع قال له هم تيجوا عندنا وتكسروا سواد الليل وتهربوا من حتة تانية لاني الليل كده دخل عليكم هتروحوا فين والعيل الصغير معرضين وانتوا كده للا... لأخطار الليل فالست العدرة شورت بدماغها ليوسف قيت له مالو يا يوسف نروح وفي السك الراجل في حرج شديد قال لهم على فكرة انا محرج منكو قوي لان انا امراتي طريحة الفراش مش هتقدر تقدم لكم لزاد ولا زواد لانها مريضة لها ثلاث سنين ما بتقومشي من الفراش بتاعها فالست العد رأيت له في بيتك بيتك عامر يا سلام لما الست العدرة تقول له بيتك عامل وتقول له مراتك حلوة دي مراتك واقفة على رجليها مجرد ما الرجل اقبل ناحية بيته لأ مراته واقفة في الشارع بتستقبلهم وبتهز الطرحة فرحا وتستقبلهم كاستقبال الافراح الرجل بقى هايطير مراته اللي هالثلاث سنين مستنياه في الشارع ما بقولك يا هناه اللي تزوره الست العدرة دي ست العدرة بس دي العائلة المقدسة كلها باتوا في البيت دي والصبحية بدري عم كلون دي بيقول لها دعيلي قيرت له بيتك مبارك وهقول لك حاجة تاني بيتك ده في يوم من الايام هيبقى معبد هيبقى دار عبادة هيبقى كنيسة على اسم ابني ومن المرجح من المرجح ان كنيسة العدرة في الزأزيق هي مكان بيت كلوم اللي صار كنيسة ما تستغربش صدق ولا بد ان ايه ان تصدق ابونا سيداروس قديس البياضية سيداروس اخنوخ كنا كتبنا عنه كتاب اسمه قديس البياضية كان راجل محب وكان راجل تقي وكان راجل قديس واترسم بوعد الهي او بدعوه خاصه المهم ان ابونا ده كان له صديقه اسمه مرقص الامس ومات يعني في اوائل شهر 11 اوائل نوفمبر فابونا سيداروس زئل اوي اوي على صديقه مرقص وقرر انه ما يعملش تسبيح 7 و 4 لان كلها فرح وكلها تهليل وكلها باجئ عدى السبت الاول وعدى السبت الثاني وقبل السبت التالت ظهرت الست العدرة لابونا سيداروس في المنام تقول له يا ابونا صديقك مات تعقبني انا انا زنبي ايه يا ابونا تلغي صهر صهرة الحلوة بتاعتي اللي انت بتستناها من السنة للسنة كفاية اسبوعين كمل الصهرتين البقيين عشان اصهر معاكم انا بحبك يا ابونا سيدروس يا سلام لما العدرة تقول يا انا بحبك وانا ام العدرة ام حبيبي ام الله حملت في حشاها ابن الله الكلمة بسر عظيم قال يا تظهر وتعاتب عشان صهرت كتا صهرت كيا اكيد صدق ولا بد ان ايه ان تصدق ابو نابوترس أب كاهن دير النغميش دير النغميش محافظ السهاج جنب الكوشح بلد معروفة كلها اقباط ما فيهاش طوايف والناس فيها يحبوا ربنا اوي اوي اوي ابو نابوترس راجل حلو اوي وراجل طيب اوي وفي يوم من الايام ابنه كان عنده ابن اسمه متشالح فابن متشالح لا اختفى من البيت فين متشالح اختفى دور يا اولاد اسألوا في الكشح اسألوا هنا هو هيتوه لكن جالهم خبر بعد تلات اربعة ايام ان متشالح موجود في, موجود في دير المحرق دير الست العدرة فامه متشالح اللي امرأت ابونا اكلوا يا ابونا يوم الاثنين بعد ما تخلص جداس الحد وترتاح تروح تجيب الواد انا مش مستغنية عنه قال له انشاء الله واخوته قال له يا ابويا احنا هنروح معاك ونجيب اخونه خلاص يا ولد ونام ابونا بطرس الراجل الطيب وفي الليل بص لقى الا اقول ايه الاوضة بتاعته تمالت نور والست العدرة واقفة جنبه بتقول له فيه ايه يا ابونا بطرس مستخسر فيه ما تشالح طب ده انا عايز اهل هو انا مش امه برضو ان كانت امه بتحبه ما انا امه برضو سيبه لي يا ابونا بطرس الدهون يا ابونا بطرس عشان ابنك ده حلو قال له ماله يا امي ده احنا كلنا ليك يا عدرة صح يا ابونا بطرس لا امراته بتكويله في الفرجية بتنظفله في العمة فيه ايه جيت له بجيب الهدوم عشان تروح تجيب الواد جال له الواد خدت امه امه الحقيقية اللي تتمنى كل ام خلاص مقدرش اكسر لها كلمة طلب هي اختارته تعرفوا متواشلح ديوب امين اللي بقى ابونا من اريوس المحرقي اللي في يوم من الايام بقى شيخ رهبان الدير المحرق اللي قضف الدير المحرق اكتر من سبعين سنة مخرجش بره باب الدير من يوم ما دخلت رهبا وتنيح بشيخوخة صالحة تزيد عن المئة عام حقيقي لان امه مختراه وظهرت لابوه وقيت للدهوني ابنك حلو وانا بحبه ياريتك يا عدرة الشعفين عند حبك وقلبك وهقول لك ايه هقول لك صدق ولا بد ان ايه ان تصدق ام رهبة عيشة في الجسد ربنا يديها العمر واعفوني من ذكر الاسم لان يشوع بن سراخ يقول في أصفاره لا تمدح أحدا قبل وفاته ربنا يديها العمر والصحة ويجعلها بركة لديرها والبناتها والرهباتها والزوارها وكل محبيها أمنا دي في أوائل السبعينات أصيبت أو تعبت فكشفت دخلت المستشفى الإبطي قرر الأطباء إنه لابد من إجراء جراحة فأمنا الراهبة زعلت وحزنت يعني جراحة إزاي وأنا راهبة وكيف يمشي الكلام ده على راهبة ويعروها ويشوفوا جسمها ده كلام جارح بالنسبة لأمنا الراهبة جارح جدا تعمل ايه خلاص يا أمنا ده حتى حظك حلو جه دكتور خواجة جاي من بره أستاذ جراح عالمي معروف ده مبيجيش مصر غير كل حين ومين ده كويس ده هو اللي هيعملك العملية العدرة بصت لها وهي بصت صورة العدرة واول ما دخل الليل بصت لصورة العدرة كده المتسمرة في القوضة بتاعتها حكم المستشفى الابطي بيعلقوا صورة للعدرة في كل قوضة تقريبا فالأمنا الرهبة بصت الله قلت له يرضيك يا يرضيك انا صعبان علي ازاي تسمحي بكده ده انا محمية في توبك ده انا محمية في باتوليتك ده انا محمية في الطرحة بتاعتك ده أنا محمية في ندرك محدش يعرف اللي أنا فيه إلا أنت يا عدرة أستريني إزاي يكشفه جسمي بصت لقيت صورة العدرة بتكبر بتكبر بتكبر لغاية ما العدرة بقت جنبيها جنب السرير بتقول لها زعلانة ليه يا أمنا قلت لها شفتي شفت اللي أنا فيه عايزين يعملولي عملية ويكشفه جسمي ورجالة يشفوني قلت لها خلاص ما تزعليش أنا جيت لك عشان أعملك العملية تقبلي أعملك العملية قلت لها يا خبر يا عدرة أنا الست العدرة بدت ترفع لها هدومها شوية شوية وكان معاها تحت باطها لفة صغيرة فيها قطن وشاش وبلستر والست العدرة معاها إبرة لضمها كده في طرف الطرفة بتاعتها فالست العدرة سحبت المشارة وبدت تعمل لها العملية طبعا ما فيش آلم ما فيش وجع دي إدن العدرة اللي بتعمل العملية لما إدن العدرة تعمل العملية لا آلم ولا ضيق دي العدرة العدرة يا حبايب الشفيع الأمينة في جنس البشر وبعد ما عملت لها العملية زيت لها بلاستر قلت لها خلاص يا منا اللي أنا طلعته من جسمك موجود جنبك على الكومودين وحتة لحمها يا صغيرة الحاجة التانية هاجيلك بعد التلاتة أيام عشان أغيرلك على الجرح عشان أطمئن عليك وتب انت بس تثبت للعالم كله أن محبة ابن ليكي غنية نامت امنا راحت في نوم عميق الصبحية بدري فتحت عنيها لقت اللحماية موجودة على الكومودين وجنبيها على حتة قطنة وبتمدي ايدها في جنبها لقت العملية معمولة والبلستر مزوء شوية والممرضين جم قالوا يا الله يومنا العملية قلت لهم خلاص العملية عملت بفرمان سماوي العدرة عملت العملية ام الحنان عملت العملية ام الحكمة ام الاطباء ام الرحمة جات مدت ايدها الطاهرة وعملت العملية وقالت لي هجيلك بعد ثلاثة ايام اغير على الجرح واشوفك مش عشان الجرح محتاج تغيير عشان تأكيد العملية وفعلا جات ست العدرة بعد ثلاثة ايام وشلت لها البلاستر وقالت لي خلاص قوم يا حبيبتي ارجع لديرك ارجع لبناتك معقولة الكلام ده اقول لك معقول معقولة العدرة بتعمل عمليات يا احبائي من امن ابي يصنع هذه الايات واعظم منها الهنا اله معجزات يا نصراني ليكن لك الايمان الغالب ليكن لك الثقه الغالبه صدق ولا بد ان ايه ان تصدق في محافظه الدقهليه بلد اسمها دقدوس ربما اهل دقدوس ما يعرفوش ليه اسمها دقدوس ده ادوس زارتها الست العدرة في رحلتها الى ارض مصر ويبدو انها استريحت في المكان ده والمكان ده يعني اتسمى او لقب عليها او لقبوه لقباد باسمها سموه الثقو توكوس ثقو يعني الله توكوس يعني ام ثقو توكوس يعني ام الله سمي هذا المكان والغاية النهاردة اسمه ديدوس دقدوس او تئوتوكوس على اسم الست العدرة يا ترى يا بتوع الدقهليه انتوا عارفين ان دقدوس او تئوتوكوس عايش على اسم ام الله حقيقي كل مكان زارتوا الست العذره ثابت فيه مكان وثابت في كل زمان برهان ليتنا نتعلم الايمان يا ريتك تحكم عقلك يا اللي سمعني والبقاء للابقى والحي الى ابد الابدين ده ادوس في اوتوكوس صدق ولا بد ان تصدق في صعيد مصر بلد تبع ناجة حمادي اسمها بهجورة كان فيها راجل طيب انا شفته الراجل ده كان شغال عنده واحد بتاع وماشي وكان اسمه عباس ايو عباس ومسيحي وعم عباس ده كان راجل تقي ويحب العدرة جدا جدا جدا ودايما يتشفع بيها وفليلة من الليالي وهو نايم كده في الصيف وبيتقلب كده بعد نص الليل بس لأ زي عمود زي شمس عمود من النور الصارخ جدا بيقول ده اسم الصليب قالت له انا قلت له بيقول لها انت مين يا ستي قالت له انا العدرة مريم يا غالي اظن عرفته عباس الغالي اسمه ليه الغالي قال لها طيب يا امي عايزة مني ايه قالت له عايزك تعمل لي كنيسة في الحتة دي اللي انت نايم فيها قال لها دي وانا اجيب منين فلوس دي قالت له انت ملكش دعوة انت بس ابتدي وروح لفلان وروح لعلان قل له هعيز اعمل كنيسة على اسم الستة العدرة بدى الراجل قال يعني رايح وهو راجل كحيان على قد حاله اروح اقول للناس ايه بدى يقول للناس الناس, الناس بدت تدينه مبالغ جامدة جدا وبدى يبني الكنيسة ولما داخل على, على الخلصانات في ليلة من الليالي نايم متعاكن ان يجيب منين بص لقى الستة العدرة ظهرت له قلت له يا غالي ايوة يا امي قلت له على ناجح حمادي وهناك عند الكبر الفلاني هتلاقي مقطرتين بجررين واحدة عليها حديد واحدة عليها سمنت هتلاقي سواء العربية اللي شايل الحديد نايم في الكبينة افتح الباب واركب جنبه وقول له يلا ياسطى هيمشي معاك والتاني هيمشي وراه وفعلا راح لقى المقترتين فتح الباب زي امه ما قالته الست العدرة واطلع ياسطى الراجل طلع ونزل والرجل بعد ما نزل الحديد مشي وبتاع الاسمنت مشي وبعتين اتضح ان الحاجات دي كانت رايح مصنع الالمونيا بتاع ناجح حمادي والخواجه المشرف على المصنع كان خواجه مسيحي ولما عرف ان الحاجات دي راحت لكنيسة تنازل عنها طبعا الست العدرة عملت معاها شغل اكيد لكن عايز اقولك ان كان الغالي شغال مع الست العدرة اقولك ايه بالرمود كنترول كان شغال معاها بالطلبة تقوله يا غالي يقولها يا امي في دا احسن من كده يا امي يا عدرة اشفعي فينا عند ابنك الذي ولدتيه لكي ينعم لنا بخلاص نفوسنا اشفعي فينا عند مفارقه انفسنا من اجسادنا سهلي ساعتنا اعطينا ساعه رضية مرضية امام العرش الالهي وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق